والآن مع الشريط الأول الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده هذه صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فحياكم الله في هذه الدورة أو هذا الأسبوع العلمي الأول الذي هو عبارة عن مجموعة أسابيع يتخصص أو تتخصص الدراسة في كل أسبوع في باب من أبواب العلم أو كتاب أو موضوع معين من كتب العلم وهذه الدورة أو هذا الأسبوع أو هذه الأسابيع حقيقة تختلف في تصورها وفكرة إيجادها عن بقية الدورات العلمية المكثفة التي تقام بين الفينة والأخرى في المساجد وفكرة الفرق بينها من اوجه كثيرة منها ان الفئة المطلوبة او المستهدفة في هذه الدورة فئة منتقى لها وجود دعوي في الميدان ولها مشاركات دعوية وادارية مع المندوديات او مع المكتب التعاوني او مع مركز الدعوة ايضا تختلف عن تلكم الدورات في المساجد من حيث عدم وجود اعلان عام على ما رأيتم فهي دورة متخصصة ليس الحضور فيها للجميع وانما لمجموعة معينة ثم ايضا قد لا تختص او لا ترتبط بكتاب معين وانما يختار لها موضوع في كتاب أو باب معين من كتب العلم والفكرة بإذن الله عز وجل ستكون طور التطوير بحيث تتطور إلى أن تصل كصورة دروس فصلية في كل فصل ننزل أو ينزل جدول بمجموعة من الأسابيع العلمية بحيث من حرص على الحضور فيها وانتظم فيها إن شاء الله قد حصل في المجموع في النهاية في نهاية الفصل أو في نهاية السنة بحسب ما يترتب إن الله أو يرتب حصل أبوابا طيبة ومفاتيح كثيرة لعلوم عديدة وفنون كثيرة والحقيقة بعد إذ يعني نحن مستجفلين بقدومكم وعليكم بقدوم الشيخ الدكتور حاتم الشريف جزاه الله خير وهذه فاتحة أول نشاط للمكتبة العلمية في مركز الدعوة وإن كانت هي مكتبة خالية حتى الآن لكن سيتجدد الأمر فيها إن شاء الله فأسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وبهذه المناسبة الحقيقة أشكر لإخوة القائمين والذين قاموا بتنظيم هذه الأسابيع الشيخ محمد المهنة وعبدالله الشهري وخالد الدنيجي وغيرهم من دعاة المركز وايضا أتقدم بجزيل الشكر الخاص الخالص والدعاء لله عز وجل بالتوفيق لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم على استجابته رغم كثرة ارتباطاته جزاء الله الخيرا ولكم أيها الأحبة وأتمنى ان شاء الله أن يتوافل اللقاء في الأسابيع القادمة وفي لقاعات مقبلة والله سبحانه وتعالى أسأل نجعل عملا عملا خالصا ونجعل سايا سايا مشكورا إنه ولي ذلك والكادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 أن يجعله في موازين الحسنات وأن يعظم به الأجر وأن يكون سببا من أسباب التقرب إليه سبحانه وتعالى وأن يزيدنا به علما وعملا وإيمانا لا شك أن الحديث سيكون كما سمعتم أو كما عرفتم حول السنة النبوية وحول مصادر السنة النبوية كما أخبرت من الإخوان المنظمين عن هذه الدورة والندوة لكن في البداية حقيقة أريد أن ننبه على أمر أنتم إن شاء الله من من, من يدعون إليه ومن يعرفون حق المعرفة وهو أهمية العناية بالعلوم الشرعية هموما وبعلوم السنة النبوية خصوصا وببث ذلك بين الناس نحن في زمن نحن في زمن كما لا يخفى عليكم أحوج ما نكون فيه إلى زيادة العلاقة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبحث الناس على التمسك بها فإننا في الزمن الذي كثر فيه الاختلاف وكثرت فيه الفتن وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المنجات من هذه الخلافات وهذه الفتن هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمثكوا بها وعطوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فلا شك أن العناية بالسنة في مثل هذا الوقت في تعتبر أمر في غاية الأهمية بل هو السبيل لنجاة هذه الأمة من كل ما أصابها من فتن ومن اختلافات ومن أدواء تحتاج إلى علاج وإلى عودة إلى سابق مجدها وعزها الذي كان يوم أن تمثت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلام عام الجميع يدركه ويعرفه لكن في الحقيقة مما يحتاج الأمر فيه إلى شيء من التنبيه وهو أن العلم الشرعي عموما وعلوم السنة النبوية خصوصا تحتاج إلى همة عالية وإلى صرف كثير من الوقت والجهد إليها وقد يستغلق هذا أو يستغلق هذا وقتا طويلا جدا لبلوغ الإنسان المرتبة التي يمكن من خلالها أن يدعي أن لديه شيئا يمكن أن يقدمه لأمته من خلال تعليم أو التأليف أو ما شابه ذلك في هذه العلوم ظواهر العلوم قد يدركها الكثير من طلبة العلم أما أعماق العلوم ودقائقها فتحتاج إلى صرفهمة وإلى جهد وإلى مبالغة حقيقة في التخصص والتعمق في هذا الجانب ولا يعني ذلك كما هو معروف وأنتم أكيد أنكم تسألون عن هذا الأمر صباح مساء أنه كيف هو بين الدعوة إلى الله وطلب العلم كيف هو بين طلب العلم والأمر معروفة أنه ممكن كيف هو بين هذا والجهاد في سبيل الله لا شك أنه لا, لا تضارب بين هذه الأمور جميعا لكن لا شك أن الإنسان في بداية طلبه يحتاج الى في بداية عمله الإسلامي لا شك أنه في حاجة إلى تأصيل شرعي وعلمي حتى يمكنه من خلاله بعد ذلك أن ينطلق على بصيره ويدعو يا الله عز وجل على بصيرات من دينه ومن شريعة ربه سبحانه وتعالى ولذلك لا شك كانت هذه الدورة كشيء من التجديد كشيء من الإعانة على هذا الألباب ولا أريد أن تكون هذه اللقاءات عبارة عن حديث مني والسماع منكم فقط أو مثل اللقاءات المعتادة أريدها في الحقيقة أن تكون على أسلوب نقاش وبحث وأخذ ومداولة لتعم الفائدة إن شاء الله بين الجميع ولذلك سأبتدئ هذا اللقاء بشيء سينفعني في هذه الندوة أو في هذه الأيام وسينفعني أيضا في مستقبل لقاءاتنا إذا مدى الله عز وجل بالعمر ويسر لقاءات أخرى وقبل ذلك أريد ورقة يشير حتى نقيد فيها يعني أريد منكم تصور من كل واحد منكم ماذا كان تصور عن هذه الندوة قبل المجيء إليها ماذا يتوقع أو ماذا يتمنى أن يسمع خلال هذه الندوة وسأطلب من كل واحد منكم أن يخاطبني الآن بما هي الأمور التي يريدها والتي يتوقعها من مثل هذه النجوات قد نستطيع أن نحقق هذه الأغرار أو بعضها في مثل هذه الخمسة الأيام المقبلة وقد نحقق شيء أسير منها ونرجو أن لا نخيب الأعمال في جميعها فالمقصود أنه نريد أن نعرف ما هي الأمور التي تتوقعون أو ترجون سماعها في مثل هذه النجوات والتي تشعرون أنها هي أحوج لكم وأنفع لكم من غيرها من الأمور حتى لا نكرر الكلام في أمور قد تكون معروفة عندكم قد تكون غير مهمة عمليا بالنسبة لكم نحن نريد الأمر الأنفع والأكثر فائدة لجميع الإخوة الحاضرين فأول شيء الاسم ثم نكتسب هذه أيضا يعني فرصة للتعرف على الجميع بأسمائهم وان كان نفسها لكن قد يثبت في الذهن بعض الأسماء الاسم ثم الاختراح الذي لدي نعم نعم صغر. مداخل في الفنون الحديث يعني اي نعم مقصودك من مداخل تعريف عام بكل علم من علوم السنه مثلا نعم طيب جيد. أتفضل بندر. اي أرادئسي. اتفضل شيخ نعم عد مندور اي على داسي تفضل باش ايوه يعني ايه المقصود بالتاصيل يعني ايش بمعنى الكلام الاخ يعني بداخله عن هذه العلوم تعرف بها ولا امر اخر يعني الدورة كما تعرف هي خمسة أيام فقط فالتأصيل قوي يعني بمعنى تدريس مثلا علوم الحديث هذا هو الذي يفهم من التأصيل بصورة عامة لا يمكن أن يكون خلال خمسة أيام ف... او أنه هذه الخطوة الأولى مثلا للتأصيل اي نعم طيب جزاك الله أخير تضل بعد يشف علي بن عبد الله الغامدي تفضل يا نعم تعرف به اي نعم طيب في شيء اخر تفضل يا محمد احمد شراحي. تفضل. اي نعم مثل كلام الشيخ بندر اه هذا كيف? طيب تفضل. عبد الرحمن السحيم. تفضل. اي نعم. الاستفادة. جميل هذا جيد. هذا اقتراح جديد يعني إلا هو معرفة علوم الحديث علوم الحديث بطريقة توصيلها للعامة والناس كيف يستفيد العامة من علوم الحديث غير طلبة العلم وهذا المقصود ممتاز جدا هذا مطلب يستحق العناية صحيح بقية علوم الحديث وطريقة استفادة عامة الناس منها, منها جميل طيب بعده محمد في ديان ايوه في ديان السبيتي ثوب الله رب قضايا و سنن او بعباره اخرى اللي هي العباره القديمه مثلا حجيه السنه نعم. حجيه السنه بيان ان السنه يجب ان يرجع اليها بكل صغيره وكبيره تمام طيب تفضل يا شيخ الحربي عبيد ابن الحربي طيب تفضل يا نعم نعم اي نعم طيب اقتراح اي مراجع مثلا قبل اللقاءات يعني هذه في هذه الندوه في غيرها اي نعم طيب بالنسبه لهذه الندوه هل كنت تتوقع شيء معين بخصوصها يعني أن تسمع شيء معين او تتمنى أن تعرف شيء عن السنه النبوية من خلالها اي نعم. نعم <تصفيق> نعم طيب يا طيب الله يجزاك بالخير سلام عليك اخوادي كيف بلقوني اسم يا اخوان زروق اي نعم فابا ليجا طلع الوقت بس هذا في هذا في من كتب السنه يعني طيب بعد شيء نعم الطارق اينا فضل نعم نعم جميل مناهج المحدثين والوسائل الحديثة وكذلك الاشارة الى المدارس الحديثة اي نعم, أي نعم. اربع اقتراحات قضاء الكلية ما يتعلق بالتطبيق العملي لدراسة الاسانيد والحكم عليها مناهج المحدثين قديما وحديثا الوسائل الحديثة لت... أي جميل جميل جدا <سؤال> نعم جميل يعني مثلا اقتراح اما مقترحات معينة او مثلا مشاريع علمية يبحث فيها الاخوان وتكون ناثع لهم كذا طيب جميل جدا طيب جزاية الله خير نرجع للطبيع لي... نعم طلال الحازمي طلال الحازمي طلال نعم جميل هذا الذي كنت تتوقع من خلال عنوان لكن هذا الذي تتمناه أنت ولا عندك اقتراح آخر نعم طيب جميل. كيفية تطبيق السنة في الواقع. طيب جميل. فيش اخر? تفضل الشيخ. السعيد. سعد المحمدي. تفضل. كيف الشيخ? الصوت? اي. أي نعم أي نعم يعني طريقة الاستفادة من كتب السنة الأخرى غير الكتب الستة المشهورة جميل طيب صدرش عادل الحازمي اي نعم تفضل نعم طيب جميل تعريف بكتب السنه والمصطلحات طيب ايش اقتراحك بالنسبه للتعريف بالمصطلحات يعني كون مثلا نستعاذ المصطلحات كلها لا يمكن فهل تكون عن طريق اسئله مثلا نجعل مثلا في اخر كل لقاء وسيكون طبعا في كل لقاء في الأخير شيء من المناقشة وكذا هل سنخصصها مثلا لأسئلة عن بعض المصطلحات المشكلة السؤال عنها تسألون ولو و... تكون هناك إجابة ومناقشة حولها او كيف طريقة عرض المصطلحات يعني كيف التركيز على حديث الفتن يعني تقعيدا وتاصيلا لاحتجاج بها وكذا ولا امر اخر تنزيلها على الواقع اي و... نعم دول الانضباط اي نعم جيد طيب حديث الفتن وتنزيلها على الواقع تفضل يا سامي كليم و طاب. نعم جميل. اعاده سيطره السنه لعامة الناس وطريقه وصولهم اليها باسرع وقت ممكن واسهل شيء ممكن. جميل طيب غيره. باقي شيء؟ صبر الشيخ راضي. ابراهيم يحيى بخاري. طاب. المواقف التربوية في السيرة ويناء ويناء ويناء طيب طبعاً شي قواعد ذهبي <تصفيق> طيب قواعد للانطلاق في العام السنه طيب فضل الشيخ مساعد السلامي فضل الشيخ مساعد نعم شيء آخر فضل سالم السوات فضل الشيخ نعم نعم طريقة الجمع إينا. طريقة الجمع كيف... اي يعني... نعم جميل من اجل نصنفين الترتيب مثلا طروب يعني... كتب السنة الاصلي طيب جميل الله يزاكم حيث. يعني واضح من خلال باقي احد طيب واضح من خلال هالاختراحات التي ذكرت انه في شجن التقارب بين مجموعة من الاخوان حول بعض المسائل التي يجب ان تطرق و واضح ايضا من ومن ضيق الوقت وانه يعني لا يكفي لكل المطلوب ولا شك كل هذه الامور تحتاج للقاءات كثيرة لكن سنحاول أن نركز على أنواعنا الندوة وعلى أهم القضايا التي ربما كانت بالفعل هي أهم من غيرها قبل البداية حول كلام عن مصادر سنة سأذكر حقيقة بتأصيل مهم جدا حول علوم الحديث يعتبر هذا التأصيل في الحقيقة هو مفتاح القبول والرد ومفتاح علوم الحديث جميعها وبإدراكه وبالذقه هذا الأمر يصل طالب العلم في الحقيقة إلى إجابة على كثير من الأسئلة التي ربما تنقضع في ذهنه حول بعض المسكلات في علوم الحديث أولا لا شك أن علوم الحديث مكونة من من بابين أو من نوعين النقل والنقد نقل المروي ونقد هذا المروي وهو الذي ربما سماه بعض المتأخرين بعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية فهو عبارة عن نقل ونقد عبارة عن نقل ونقد كان يمكن أن تستغني علوم السنة عن عموم النقد لو أن السنة دونت تدوينا كاملا شاملا دقيقا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل القرآن لو السنة دونت كالقرآن كما أن القرآن دون لم احتجنا أن نقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا شاذ وهذا منكر كما وقع ذلك القرآن قرآن لما دون من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حارث الصحابة على هذا التدوين كما تعرفون من فترة مبكرة من زمن أبي بكر رضي الله عنه وتمموا هذا العمل في زمن عثمان رضي الله عنه بهذا العمل لا نجد في القرآن بحث عن الثبوت أو عدم الثبوت لا شك كان تدمين القرآن كاملا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حافظ على هذا القرآن العظيم طبعا مع التلقي الشفعي التدمين وحده لا يكفي لكن لابد أيضا من التلقي الشفعي وقد يكون التلقي الشفعي من خصائص القرآن لأنه يحتاج إلى أداء معين ليس مجرد نقل ألفاظ بأي صوات المعام وقضي التجويد وإحكام التجويد وهذه من أسباب أيضا العناية بالتلقي الشفاء في القرآن أكثر من غيره وقضية القراءات والأحرف السابعة من قبل ثم القراءات هذه كل أمور تستلزل تلقي شفاء لكن كان يعني تدوين القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة هو الذي جعلنا استغني عن النقد بالنسبة للقرآن الكريم فلو وقع ذلك بالسنة لاستغنينا تماما عن الميزان النقدي الذي من خلاله نميز بين الحديث النبي عليه الصلاة والسلام او المنسوبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح من غير الصحيح منها والخطأ من الصواب والكذب من الصدق وهذا لم يتم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التدوين لاسباب كونية قدرية واسباب شرعية من اسباب الكونية انه هذا لم يكن في ليحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن السنة النبوية هي كل ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقريب يع incentive لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح كتابة السنة لكان سياح أن نكون صحابي إن هو يقب القلم والورقة ومعا ما كان في أقلام ولا كان في أوراق وكيف سيخدث وسائل للكتابة ويجلس ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل يكتب ماذا قال يكتب ماذا تحرك يكتب كل فعل كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام سنة تتلقى فالنبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل علم أن الأمة ستنحفظ هذا الأمر وستنقله بغير هذا الجهد الذي لو كلف الصحاب به لعجزوا عما هو أهم في الكتابة هو كتابة القرآن الكريم ولذلك كان ناهي النبي عليه عن كتابة السنة معللا مبين السبب عندما قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمح فبين أن الكتابة يجب أن تصرف همة الكتابة يجب أن تصرف للقرآن الكريم وحده طبعا التفريق بين كتابة السنة والقرآن واضح لأسباب كثيرة من هذه الأسباب التي نقول أنه لا يمكن أن تكتب السنة في جانب النبي الصلاة والسلام الأمر الثاني أن القرآن نحن متعبدون بألفاظه بخلاف السنة النبوية التي هم ما يهمنا فيها في غالب السنة المعاني للألفاظ إلا ما نتعبد لألفاظه من الأذكار النبوية أو الأشياء التوقفية مثل أسماء الله وصفاته الوالدة في الحاديث النبوية أو جوامع التي لا يمكن أن تروى بالمعنى ولابد أن تنقل بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموم السنة بعد ذلك يجي jun أن تروى بالمعنى كما هم عرف ولا نتعبد بألفاظها من أسباب أيضا الكونية حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته السنة مستمرة ويمكن في أي لحظة أن تنزل سنة جديدة على النبي عليه الصلاة والسلام وكل فعل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته هذا من سنة عليه الصلاة والسلام حتى في مرض وفاته ماذا قال ماذا فعل ماذا كذا هذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن تكتب هذه كلها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك أن هذه السنة ستنقلها الأمة وسنقلها الصحابة بكل أمانة وبكل وضوح وبكل شمون ولن يفوت الصحابة رضوان الله عليه جير الصحابة رضوان الله عليه شيئا من السنة مما تحتاجه الأمة لن يفوتهم نقلها للأجيال التالية بعدهم من التابعين والتابعين لمن جاء بعدهم إلى أن وفقنا كاملة شاملة لجميع ما يتعلق بدين ربنا عز وجل معنى النبي عليه الصلاة والسلام من أيضا أسباب الشرعية لعدم كتابة السنة وللنهي عن كتابة السنة أو الإسلام هو انشغال الناس بالسنة عن القرآن لو سمح النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة السنة كما سبق لانشغل الصحابة عن القرآن بكتابة السنة وفي ذلك تضييع لهذا الكتاب العظيم الذي هو دستور هذه الأمة والذي إنما جاءت السنة بيانا لمعانيه وخادمة له ولا سك فهو الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتحدى به متعبد الذي هو أساس وأصل هذه الأمة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت متممة ومفسرة وخادمة لكتاب ربنا عز وجل فالانشغال بكتابة القرآن الكريم كان يجب أن يكونه أولى وأول ما ينصرف تنصرف إليهم المسلمين جميعا وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولا وأخرا لهذه الأسباب والغيرها لم تكتب السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كتابة شاملة وإن كانت تدوين تدى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون وقد تكلم العلماء قضية كتابة السنة والأحديث التي تدل على إباحة كتابة ما حديث ابي سعيد الذي يدل على النهي أو التحرين كما سبق ذكره هو لا تكتب عني ومن كتب عني شيئا سواء القرآن فليمحو لا يخفي عليكم أوجه الأقوال والجمع التي ذكرها أهل العلم بينها من بينها منهم من يضعف هذا حديث اصلا حديث أبي سعيد الخدري ويرى أنه حديث موقوف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري الذي كان يرى أن حديث أبي سعيد حديث موقوف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه من حديث من كلامي أبي سعيد الخدري وإن كان خلفه في ذلك مسلم فأخرج هذا الحديث مرفوعا في صحيح. وهنا قول آخر وهو أن حديث بسعيد حديث منسوخ هذا يعني أشهر, يعني أشهر قولين في هذه المسألة وتكلم عن سبب النسخ وعن سبب النهي قبل ذلك بما سبق ذكره أو سبق ذكره بعضه الذي يهمني الآن بيانه هو أن السنة لو دونت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قضية أولى لم احتجنا لميزان النقد وهذا يبين لكم علاقة التدوين بنقد المسؤولين السنة النبوية وهذه العلاقة التي بيناها الآن تبين لكم أن هذه علاقة علاقة مهمة جدا إلى درجة أنها يمكن أن نقول علاقة مصيرية متعلقة بالوجود والعدم لو وجد التدوين لما وجد النقد والميزان النقد ولا ما احتجنا إليه ولذلك ستعلم أننا بعد ذلك لو تكلمنا عن تدوين السنة وربطناه بالنقد أنه يحق ذلك لأن علاقة السنة التدوين السنة بنقدها علاقة كاملة جدا فأي خطوة تطور في تدوين السنة ستدل أيضا على تطور في الميزان النقدي وإذا جاء الزمن الذي نقول فيه بأن السنة اكتمل تدوينها مع ذلك أن الميزان النقدي قد اكتمل أيضا اكتملت مراحله واكتملت وجوهه على وجهه الأكمل الأكمل فكما أنه في البداية لم يبدأ أو لم ينشأ الميزان النقدي إلا لعدم وجود التدوين ولو تم التدوين فمعنى ذلك أن الميزان النقدي سيصل قمة تطوره وهذه هي يعني الميزان النقدي التي لا يمكن الاضاف اليها شيء وهذا سيكون في جواب ايضا اجمالي لأسؤال.. التي سال عنها الاقط القليل قضيه الاختلاف المناهج وما يتعلق باختلاف المناهج التي يمكن ان نقول فيها او الذي يمكن ان نقول فيها اكتمل في تدوين السنه ومع ذلك ان الميزان النقدي سيكون في بلغة القمة قمة التطور ولا يمكن نظاف أو يعدل فيه شيء هذا الميزان النقدي الذي نتكلم عنه مبني على ماذا مبني على متى يرد الخبر يعني على الذي يبنى عليه هذا الميزان النقدي متى نقبل الخبر ومتى نرد الخبر فحتى نعرف متى نقبل الخبر ممكن أن نسأل سؤال متى نرد الخبر اي خبر تسمعه الان خلي لا نتكلم عن السنه النبويه اي خبر تسمعه متى ترده باي حجه ترده في رايكم و لي الخبر إذا... إذا... اذا بلغك وانت قلت هذا خبر مردود باي حجه ترد هذا الخبر تصدق نعم ما... لما ت... ترد المثل أو تقدح في الراوي جميل هذا هو الجواب الصحيح الخبر إنما يرد بدعوة أنه مخالف للواقع ولا في سبب آخر تعرفون سبب آخر ما تتقول هذا الخبر غير مقبول إذا اعتقت أنه مخالف للواقع فالخبر إنما يرد لكونه مخالفا للواقع لاعتقاد الراد أنه مخالف للواقع ومتى يكون خبر مخالفا للواقع لأحد سببين لا ثالث لهما إذا سمعت الآن واحد يقول لك خبر فأنت ترد هذا الخبر ترده لأنه مخالف للواقع كيف خالف الواقع لما خالف الواقع لأحد أمرين إما لأنه كذب صريح يعني هو إخبار بخلاف الواقع عمدا أو لكونه خطأا أي إخبار بخلاف الواقع خطأا بغير عمد لا يكون الخبر مخالفا للواقع إلا لواحد من هذين السببين إما أن يكون كذبا متعمدا أو أن يكون خطأ بغير عمد في احتمال ذلك ما في احتمال ذالث أبدا كل خبر أن ترده باعتقاد أنه مخالف الواقع إما لكونه كذب صريح أن تعتقد الذي نقل لك هذا الخبر تعمد أن يكذب أو الواسطة أحد الوسائط التي نقل عنها هذا الناقل أو أن يكون هذا الناقل أو أحد الوسائط التي بينك وبين من سنع هذا الخبر أخطأ فوهن فنقل خلاف الواقع إذن كل شروط القبول مبنية على ضمان عدم وقوع الكذب أو الخطأ أبداً وحتى يعني تأكد هذا القضية تعالوا شروط الحديث الصحيح نرى هل شروط الحديث الصحيح جاءت بالفعل؟ لضمان هذين الشرطين أو هذين القادحين لضمان عدم وقوع هذين القادحين أم لأمر آخر شوط الحديث السقيح معروف أولها مثلا عدالة العدالة, العدالة. لماذا نشيرط العدالة في الرهات لضمان عدم وقوع الخطأ و zar Stовал ولا عدم وقوع الكذب الكذب احسنته. لأن الكذب قادح في العدالة فنحن نستمرض أن يكون الراوية أدلا لما؟ حتى نظمن أنه لن يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا وليس من أهل الفسق هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وحوار المروءة فمثل هذا الرعو العدل لا يمكن أن يرتكب إحدى أكبر الكبائر وهو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأضحي أخوان هذا الشرط الأول وعرفنا أنه إنما جاء من أجل أن نضمن عدم وقوع الكذب من الظاغي أو الناقل طيب الضبط الضبط سواء كان ضبطا كاما أو خفيفا على الاختلاف في يعني في بين الصحيح والحسن لما لسرط الضبط الراوي واضح طيب نريد أن نعبر تعبيرا مجمل الآن وسنقف مع هذا التعبير يعني من أجل الضمان عدم وقوع الخطأ كذا طيب جميل لا شك أن الضبجة بالفعل هذا الأمر حتى أعرف أن هذا الراوي ليس منشانه أنه يخطئ فأنا إنما أشيط هذا الشرط حتى أخرج الراوي الذي أعرف أنه منشانه أنه إذا حدث أو الغالب منشانه أنه إذا حدث يخطئ ويحدث بخلاف الواقع خطأا بغير عمد طيب اتصال السند لما الشرط اتصال السند وهو الشرط الثالث أحسنت يشمل الاثنين لأن الساقط المحذوف بالسند لو في أحد ساقط قد يكون غير عدل أنا لا أعرفه الجالب محذوف فقد يكون كذابا ممن يخبرون بخلاف الواقع عمدا وقد يكون من سيئي الحفظ الذين يخبرون بخلاف الواقع خطأا بغير عمد فأنا أشرط أن يكون السند متصلا حتى أعرف هل هذا الراوي مضمون أن لا يقع منه الكذب أو مضمون أن لا يقع منه الحط طيب عدم الشذوذ وعدم العلاه لماذا اتسرطناها قبل ان نسمع الجواب الان انتبهي اخوان الان الاشناد الذي تحققت هي بشروط الشروط الثلاثة قلنا الشرط الاول العدالة حتى نضمن ما يقع الكذب الشرط الثاني حتى نضمن ما يقع الخطأ الشرط الثالث من اجل ضمان الامرين طيب الم يكن هذا كافيا لقبول الحديث وتصحيحه حبص ضمننا ان لا يقع خطأ وضمننا ان لا يقع كذب والاتصال السند ايضا جاء لضمان هذا الامر لان نخش نكون في محدوف ليس باهل للرواية فلما لم يستفي العلماء بهذه الشروط الثلاثة مع ان الضائق خبص ضمننا انه لن يكون هناك خطأ ولا يكون هناك كذب وهذان هما سببها الرد كما اتفقنا عليه نعم جواب اه اودي مشاركات من اخوة اخرين نعم طيب هو قد يكون صادقا لكن قد يكون مخطئا كده طيب نرجع مرزاني قضية الخطأ نعم شف كيف يكون ناسخا ومسخا يعني يكون حديث مسخا مثلا لا هذه قضيه اخرى قضيه النسخ انا اتكلم عن ثبوت هذا خبر عن النبي صلى الله بعد كونه ثابتا قد يكون مسخا بالفعل كالآيه هي ثابته عن الله عز وجل لكنها مسخه قضيه النسخ مراقبه انا عن الثبوت يعني العمل وانه هذا الحديث او الايه مما يتعلق يتعلق بافعال مكلفين لا نعم كان يرجع ايضا للنظر في القراء قد يكون مخطئا يعني قد يكون الناقل مخطئا واذا كنت شرطنا عدم صدور العلل هذا قصدك طيب اي نعم انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا الشروط الثلاثة الأولى يعني كأنها باسعاد سريع الإسلام إلى سمع الحبيب كان من فصل السلام ويعني أصحابه الرجل الضغطين فعادة للوهلة الأولى قد يتقبل على الحق نعم لكن يبقى ناس آخرين لديهم من الإضاءات ونعرفة بيطلعوا على مالا يقرأ عليه نعم ده صحيح الخبر وهو جوابكم سديد ان شاء الله لكن هو حقيقة احتاج قبلها ان نعرف ما هو الشذوذ على الراجح المشترط انتفائه من الصحيح وما هي العله وهذا سذكر الان مختصرا المقصود بالشدود هنا تفرد من لا يحتمل التفرد الشدود تفرد من لا يحتمل التفرد أي أن يتفرد بالحديث الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به فليس كل حديث فرد مقبول كما أنه ليس كل حديث فرد مرتدودا فمن الأحاديث لأفراد ما هو مقبول أو منه ما هو مرتد ما هو ضابط القبول والرد ظابط قبول والرد هو أن يكون هذا الحديث هذا متفرد أهل لأن يتفرد بما تفرد به ضبطه وإتقاله يجبر ما تفرد به وهذه قضية شائكة لكن المخصود متعلق بالتفرد العلة هي كما ذكر الأخ هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه فالحديث المعل هو الحديث الذي طلع فيه على سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع الظاهر السلام الذي يهمني من هذا التعريف أن الشدود والعلّة في الحقيقة راجعان إلى ضمان عدم وقوع الخطأ في الحقيقة هما راجعان ضمان عدم وقوع الخطأ تقول طيب لماذا دون مع أن اشتراط الضبط قد ضمننا ذلك أقول لا ولذلك أنا أقول سوى العبد رعاية تعبير مجمل التعبير الدقيق سيأتي اشتراط الضبط لا يضمن عدم وقوع الخطأ وإنما يغل يغلب الظن بعدم يقوع الخطأ لأن الثقة والضابط قد يخطئ والإنسان معرض الإميسيان ما في أحد ما يخطئ حتى كبار الثقات يخطئون فعندما أشيط أن يكون ظابطا لا من أجل ضمان عدم يقوع الخطأ خطأ هذا التعبير ولذلك أنا قلت أن سنعبر عن وسن وقصت هذا حتى يعني أجعل قضية داعية لإعمال الذهن لا التعبير الصحيح أن نقول اشترطنا الضبط لأجل أن يغلب على ظننا أنه لن يقع خطأ في الحديث طيب باقي هذا الاحتمال الضعيف وهو أن الثقة قد وهم وأخطأ كيف أضمن أن الثقة لم يخطئ ولم يهم باشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة وبذلك حتى هذا الاحتمال الذي كان باقيا من الشروط الثلاثة السابقة انتفى هذا الاحتمال باشتراك عدم الشذوذ والعلة وبذاك نعرف أن الحديث الذي يصححه هو أهل العلم فقد انتفت فيه احتمالات الوهم والخطأ كلها عند النقل وعند الحاكم ما حكم على الحديث بالصحة إلا وقد قطع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كما يعبر الأصوليين خضر أحد احتفت به القرائم الحديث الذي يصححه أهل الحديث وخبر خبر أحد احتفت بالقرائن فأفاد القطع واليقين عندهم ولا فرق بين خبر الأحد المحتف بالقرائن والحديث الذي صحيح أهل العلم والدليل كما ذكرت لكم أن الشروط الثلاثة الأولى جاءت من أجل ضمان عدم وقوع الخطأ والكذب وإن كنا كنا خطأ ضمان غلبة الظن بعدم وقوع الخطأ فاحتمال وقوع خطأ هذا الباقي هو الذي ضمنا عدم وقوعه باشتراط عدم الشذوذ وعدم العل وبذلك تعرف ان شروط القبول كلها راجعة الى انتفاء الشذوذ انتفاء الخطأ وانتفاء الكذب كل علل الحديث راجعة الى ذلك قواعد قبول الحديث مبنية على ذلك وبذلك تعرف ان قواعد القبول يجب ان يكون متفقا عليها هل في احد يقول ان اقبل الحديث الذي اعرف انه خطأ في احد من الفقهاء ولا من المحدثين ولا من يقول باني ساقبل الحديث الذي اعرف انه خطأ لا يمكن هل في احد يقول ساقبل الحديث الذي اعرف انه كذب لا يمكن طيب مرة اخرى هل هناك احد يقول ساقبل الحديث الذي يغلب على ظني انه خطأ لن يكون يوجد احد لا من الفقهاء والمحدثين والموصلين هل هناك احد يقول ساقبل الحديث الذي يغلب على ظني انه كذب لا يمكن ان يقول هذا احد ابدا اذا الخلاف في ماذا الذي قد يقع الخلاف اي نعم في هل هذا يغلب على الظن انه انه خطا او ليس كذلك هل يغلب على الظن انه صدق او ليس كذلك هل يغلب على الظن أنه كذب او ليس كذلك هل هذا يفيد اليقين او ليس كذلك اما بالكذب او الخطا او بالحق والصواب اذا فالاصل انه لا خلاف في القواعد الاساسيه في علوم الحديث وانما يقع الخلاف في الجزئيات ان صح التعبير في أمور الجزئية ولذلك تجدون أن كثيرا من الخلافات التي تنقل هي في الحقيقة خلافات نظرية في علوم الحديث وهذه خلافات تصعب علوم الحديث مع انها في الواقع لا أساس لها من الصح فكثير من المساء التي ينقل فيها الخلاف هي محطة إجمع اختلف العلماء في جزئيات أما علماء الحديث إنما اختلفوا في جزئيات حتى الفقهاء طبعا لا أقصد بالفقهاء المتقدمين لأن الفقهاء المتقدمين هم إمة الحديث يعني مالك والشافعي وأحمد الأوزاعي الليث بن سعد هؤلاء إمة حديث ورواية ونقد وهم أيضا إمة الفقه في زمنهم لكن أقصد حتى الفقهاء المتأخرين لو بيّن لهم وجهة نظر المحدثين على الوجه الصحيح ممن لا علاقة لهم بعلم الحديث لما خالفون في بعض المسائل التي يقررونها في علوم الحديث لأنها مبنية على قضايا منطقية وعقلية في قبول الروايات وردها وهؤلاء إنما يقادون القضايا المنطقية العقلية في القبول والرد وهذه أبدا لا تخالف هذه المسائل يعني القواعد المحدثين في قبول ورد هي مبنية على هذا الأمر والغفل عن هذا الأمر يا إخوان في الحقيقة هو الذي علوم الحديث وهو الذي يجعل كثير من الإخوان يعني يحدث عنده ارتباع كثير في فهم علوم الحديث وفي التعامل معه في التطبيق العملي مع قضايا القبول والرد في علوم الحديث لكن لا تذكرت أن المسألة كما ذكرت منطقية واضحة جلية المعالم وإنه قضية فقط هل هذا يغلب على ظني أو أوقن أنه صدق أو, أوقن أو يغلب على ظني أنه بخلاف الواقع إما صدقا أو إما كذبا أو خطأ فهذا أساس مهم جدا لمعرفة النقد ولمعرفة أساس النقد عند المحدثين وهو الذي يعني تطور بالفعل حسب العصار المختلفة نرجع حقيقة إلى قضية تم السالان سيد قرب ساعة نرجع إلى قضية علوم السنة وتطورها بصورة سريعة حتى ننتقل في القائن الآتي إن شاء الله إلى حول مصادر السنة ومناهجها بعد النبي عليه الصلاة والسلام قلنا بأنه ابتدأت الرواية الشفاهية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب وكثير من الصحابة والتابعين كانوا يأبون الكتابة على كتابة السنة النبوية لنفس الأسباب السابقة وانضافت أسباب أخرى وهو أنهم كانوا يرون أنه هذا أحفظ للدين وأعز للعلم كما يقول الأوزاعي كان العلم أو ما زال العلم عزيزا حتى دونه فلما دون اطلع عليها أو استفاد منها أو رجع إليه كل أحد حتى المنافق حتى النافق من ليس أهلا لحمل العلم يطلع على هذا العلم فكانوا يرون أن بقاء العلم شفهي غير مدون هذا أدعى إلى أن لا يطلع عليه إلا من كان حريصا عليه أهلا لتحمله هذا من الدواعي يعني التي كانت عند التابعين وأتباع التابعين لعدم تدوين السنة أن يبقى العلم محفوظا في الصدور ولا يعدمد الناس على المكتوب وهذا كان ممكن بقاؤه ووجوده مع سهولة الحفظ مع قصر الأسانيت وقلة اختلاف الرواك لأنه كما تعرفون كلما امتد الزمن كلما تشعرت الأسانيد كلما كثر الخلاف ومن تصور طريقة انتشار السنة يعرف صعوبة استمرار الوالي الشفهية مع امتداد الزمن لا يمكن أن يحصل هذا يعني نفترض الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام شخص أو شخصان أو ثلاثة أو عشر نفترض كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فحدث عشرة من الصحابة بحديث ما نفترض أن الذين حدثوا بهذا الحديث اما العشر كلهم او بعض خمسة او سبعة او ثمانية من هؤلاء في العادة سيحدث هؤلاء كل واحد من هؤلاء عددا مثل من كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر, أو أكثر. في العادة كذلك المقصود انه في الطبقة الثانية لا شك سيكون عدد الناقلين اكثر من طبقها الاولى في الطبقة الثالثة سيكون اكثر من طبقة الثانية طيب هؤلاء, هؤلاء الناقلين منهم الضابط ومنهم غير الضابط منهم الصادق خاصة بعد جيل الصحابة ومنهم الكاذب فسيحدث خلاف في النقل وهذا الاختلاف سيزداد مع امتداد العصور ضبط هذا الاختلاف ومعرفة الرواة ومراتبهم في القبول والرد ومعرفة الصواب بعد ذلك في هذه المنقولات أيها هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها غير الثابت هذا لا شك أمر في غاية الصعوبة كلما امتدى الزمن والاعتماد في مثل هذه الأمور على مجرد الحفظ سيكون في غاية العسر ولذلك صح عن الإمام أحمد أنه سأله تلميذه المروذي قيل له قد كره كتابة العلم قوم فقال له الإمام أحمد نعم قد كرهه قوم وأباحه قوم فقال تلميذه المروذي قال لكن لكن لكنه, لكنه بكتابة العلم حفظ العلم فقال إمام أحمد لولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون أو أي شيء نحن فيعني الإمام أحمد كان قال هذه العبارة مبينة أنه لولا كتابة السنة لما أمكن أبدا أن يصل العلم بالطريقة الصحيحة لجيله هو ولأمثاله هو فضلا عن من جاء بعده أو من كان دونه في الحفظ وفي التمكن في العلم فهذا يبين لك أن كتابة السنة بعد ذلك أصبح ضرورة حتمية لا بد منها للحفاظ على السنة. وهذا هو الذي يفسر لنا بداية كتابة السنة من أوائل أتباع التابعين بصدور مو فقط يعني بجهود فردية بل بصدور قرار رسمي من أو مرسوم ملكي كما هو التعبير في لا لا العصر الحاضر من دار خلافة في دمشق من عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة وأبين أن السبب إيش فإني خفت ذهاب العلم بدروس أو بدروس العلم بموتي العلماء وذهاب العلماء فابتدأت كتابة السنة كتاب رسمية التي كان غرض منها للتأليف ما كان غرض منها أن نؤلف كتاب ينتشر بين الناس وإنما كان غرض منها مثل غرض أبي بكر من كتابة القرآن إنه يتحفظ السنة في مثل ما نقول في أرشيف لو مات العلماء قل يا عندنا السنة مكتوبة مدونة يمكن أن يرجع إليها لمعرفة هذه السنة النبوية ولذلك لم تظهر مصنفات مرتبة في ذلك العصر وإنما كانت نسخ حديثية مثل صحيفة همام من أبيه مثل صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومثل الصحيفة التي دونت في هذا العصر ليس لها أي ترتيب إنما غرض منها فقط أن تكتب حتى تحفظ من الضياء لم يكن هناك غرض التيسير فلم توتب على الأبواب ولا على الكتب ولا على شيء لم يكن هناك أيضا حتى تمييز من الصعيح من الضعيف كانت تجمع كل شيء خاصة في طبقة أتباع التابعين وغيره لم تكن تعتني فقط بالأحاديث المرفوعة وإنما تروي المرفوع والموقوف والمقطوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين كل شيء لأنه كله يحتاج إلى جنب كله يحتاج إلى تدوين نخشى على الجميع أن يضيع في عصر أتباع التابعين لما ورثوا شيء كثير من المكتوب وشعر العلماء بأنه لا بد من حتى تؤتي هذه المكتوبات ثمارها لا بد من شيء من الترتيب والتصنيف فظهر أول كتاب مرتب مصنف فيما قيل وهو كتاب الموطأ للإمام مالك أول كتاب عرف يعني على راي كثير من أهل العلم يرتب السنة على الأبواب ظهرت قبله كتب تعتني بباب واحد من أبواب العلم مثلا هناك من أنلف في كتاب المناسك وحده هناك من أنلف في الفرائض كتاب في الفرائض كتاب في المناسك كتاب في الصلاة كتاب في الطهارة كتاب في الطلاق كتاب في السيرة كتاب في التفسير هذا كله وجد قبل مالك وفي حياته مالك وفي أثناء ما ألف مالك الموطأ. لكن كتاب يجمع أبواب العلم تقريبا ومرتب على الأبواب أول كتاب كتاب الإمام مالك وتسمية كتاب مالك به هذا الاسم الذي هو عليه الموطأ يظهر هذا المعنى الموطأ أي المسحن فالمقصود من الموطأ هو التسهيل والتيسير شوف الآن الحاجة هي الشيء التيسير والتسهيل ألف كتابه الموطأ سنتكلم عن الموطأ إن شاء الله غدا بشيء من التفصيل حول منهجه ورجاله وصحته ودرجته ونلجئ هذا إلى الغد إن شاء الله بعد أن نتمم الآن العرض السريع هذا الذي نذكره في زمن مالك أيضا ابتدعت التدوين على طريقة الإمام مالك فظهرت الكتب التي تسمى بالجوامع كتب الجوامع مثل جامع معمر بن راشد وهو من أتباع التابعين مثل الجامع لسفيان الثوري مثل الجامع لابن وهب عبد الله بن وهب تلميذ مالك وهو من أتباع التابعين وصغارة الأتباع التابعين أيضا كتب سميت بالجوامع ومنهجها قريبا من منهج بعض وقريبا من منهج الموطأ لإمام مالك لكن بعضه أوسع الموطأ. مالك وامتاز مالك بأنه أدق في الترتيب أدق في الترتيب من هذه الكتب ولذلك بالفعل تسمية بالموطة دال على أن أهم غرض عنده كان التيسير والتسهيل في الوقوف على الحديث وهنا أبين لكم الله يا أخوان كيف أن العلماء كانوا ينظرون إلى حاجة السنة في كل عصر فيبادرون إلى سدها وهذه سنة استمر عليها العلماء من زمن أو من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم ناسها ما زال علماء الدين بحمد الله تعالى وعلماء الشريعة وعلماء السنة في كل فترة من الفترات يراعون حاجة السنة وحاجة الدين والثغرة التي يمكن أن تكون مدخل لعداء الدين من خلال هذا العلم فيقوم بسدها وخدمة دين الله عز وجل من خلال هذه الحاجة. ولذلك بعض الطروحات التي ذكرها بعض الإخواء المتعلقة بالواقع. الحقيقة هذه التي يجب أن تدرس بالفعل. ما هو حاجة، ما هي حاجة السنة اليوم masked لنا. كيف أستطيع أن أخدم سنة النبي عليه السلام اليوم؟ كيف أستطيع أن أبلّض سنة النبي على سلام إلى عامة الناس اليوم؟ ماهو موقفنا من كثير من الاصمع الكتب نطرحات من, من القضايا التي تطرح حول السنة النبوية في هذه الأيام.الشبه التي تتار.الاخطار التي تحدق بالسنة النبوية تقصيرا الذي يحصل قد يحصل معظم العلم للغفلة مثلا عن الحاجة العصرية لكتب السنة هذه كلها قضايا تحتاج إلى دراسة وإلى سد وإلى كتب ومؤلفات ومصنفات وندوات حولها وهذا في السنة النبوية وفي غيرها لكن نحن نتكلم عن السنة النبوية خاص. فألفت كتب الجوانع التي مثل الموطأ تشمل تشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع وتشمل الصحيح وغيره حتى الموطأ فيه صحيح وغيره وإن كان كما سيأتي كل المسندات التي في الموطأ فهي صحيحة يبقى فقط البلاغات والمراسيل هي التي قد يعني يختلف في قبولها أو ردها أما الأحاديث الموصولة في موطأ مالك المسندة الموصولة فكلها صحيحة ولذلك عد موطأ مالك من كتب الصحاح وتعرفون عبارة الإمام الشافعي لا يعرف كتابا بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وطبعا طبعاً قال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري مسلم كتابيهما فالإمام الشافعي توفي سنة 204 يعني في السنة التي ولد فيها مسلم وقبل أن يؤلف البخاري صحيح حول أن البخاري ولد سنة 108, أو 194 هجري سنة 194 هجري يعني كان عمره 14 سنوات يوم توفي الشافعي لم يكن أنف الصحيح ولا شيئا من مؤلفاته فألفت هذه الجوامع والذي يعني يجعلنا نقول بأن العلماء كانوا توجهون لخدمة السنة أنك تجد أن جميع العلماء في كل فترة يتوجهون إلى تصنيف واحد وكأنهم دون اتفاق ودون تواطئ واحد كوفي واحد بصري واحد مدني واحد مكي واحد شامي واحد مصري كل واحد منهم يتوجه لنفس طريقة التصنيف على نفس المنهج مما يدل على أنهم لاحظوا بالفعل الحاجة التي تحتاجها السنة فكل واحد بادر منهم بدافع شخصي لا باجتماعات ولا باتفاقات كل واحد منهم قال والله السنة في هذا العصر تحتاج إلى هذا النوع من الخدمة فبادر إلى خدمة السنة التي تحتاجها في عصره وهذا هو الذي يفسر هذه الاتفاق أو هذا التواطئ قبل. كتاب دون تواطئ بينهم على منهج واحد في كتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بعد هذه الفترة بعد فترة كتابة السنة على هذا المنهج وجمعها في جوامع ضخمة وفي أواخر هذه الفترة أيضا ظهرت كتب تمت... نفس المنهج السابق لكنها تمتاز بأنها أكثر شمول وموسوعية وعلى رأس ذلك حقيقة يأتي كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همم وهو كتاب ضخم يعتبر حقيقة بالفعل فتحا جديدا في علم الحديث صح التعبير ولا شك أنه لم يستطع أن يقوم بهذا الجمع إلا لوجود مؤلفات قبله أعانته على مثلي هذا الجمع والتأليف يعني نفس المنهج السابق إلا أنه أدق في الترتيب قليلا جعل كتب وتحت الكتاب تبواب كتب الجوامع لم تكن فيها كتب وأبواب إنما هي أبواب فقط كتب الجوامع أبواب أما كتاب وتحت الكتاب أبواب هذا لم يحصل في كتب الجوامع أما الكتاب المصنف فهو من أول الكتب التي رتبت على كتب وأبواب وإن كان سبقه موطعمالك ذلك لكن الجوامع الأخرى ما فعلت هذا الأمر الثاني كل الكتب السابقة مختصرة في مجلد مجلدين ما شابه ذلك إلا مصنف عبد الرزاق الذي جاء موسوعة ضخمة كما تعرفون طبع في تسع مجلدات ونصف لأن المجلد التاسع بقية التاسع والعاشر والحادي عشر او أو في عشر مجلدات أو تسع, تسع ونصف مضبوط أما العاشر بقية التاسع يعني او المكمل للعاشر والحادي عشر هذا هو الجامع لمعمر حسب المطبوع فجامع معمر مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق يظهر فيه نفس الملامح السابقة أيضا من جمعه بين المرفوع والموقوف والمقطوع عدم تنييزه بين الصحيح والضعيف نفس الملامح إلا أنه ممتاز بالسعة والشمول التي أتحتها له المصنفات السابقة بعد جمع علماء هذه الكتب والمصنفات ماذا تتوقعون سيتوجه اهتمامهم الآن مجموعة في مصنفات كثيرة منها ما هو كما قلنا في أبواب مفردها المناسك الصلاة السيرة أو كذا السنة النبوية بالآثار بالأحاديث بالمرفوع الموقوف المقطوعة وحصل الترتيب والتيسير بهذه المصنفات ماذا تتوقعون أن يتوجه العلماء إليه ما هو أهم ما يجب أن يأتني به أهل العلم من هذه الكتب نعم التمييز لست يحتاج إلى خطوة أخرى ما زلنا في مرحلة الجمع ماذا العلماء يخشون على ضياع السنة؟ هاجس ضياع شيء من السنة ماذا لموجودا؟ خرفين على كيف؟ المسانيد ليش طيب على المسانيد؟ ليش اختاروا المسانيد خاصة؟ انت اقتربت، لكن في سبب معين، ليش اختاروا المسانيد؟ بالذات، أسلوب التاليف على المسانيد الذي بالفعل كان في هذه المرحلة مباشرة على رأس السنة 200 قبل 200 بسنوات يسيرة ابتدأ الجمع على طريقة المساند قبل ذلك لم يكن موجودا اصلا الترتيب على المساند او التأليف على منهج المساند نعم. المرفوعات احسنت يعني رأى العلماء ما هو اهم ما يجب ان يعتنى به ويحاضر عليه من الضياع لا شك الحديث المرفوع المنسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام ما أضيف للتابعين والصحابة مهم لكن أهم المهم ما هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صف ولذلك توجه العلماء وبنفس الطريقة السابقة في وقت واحد وفي بلدان مختلفة ودون تواطئ جميعا في أواخر يعني من سنة تقريبا 190 إلى سنة 200 للهجرة عدد كبير من أهل العلم توجه للتأليف في المسانيين وأرخ هذا الأمر الإمامان معاصران لهذا الأمر وهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد لإمام عبد الرحمن بن مهدي عبارة والإمام أحمد عبارة تبين أن بداية التصنيف والشغف بالتصنيف على هذه الطريقة بدأ من تقريبا من سنة 190 هجري إلى سنة 200 هجري واستمرت بعد ذلك طبعا لكن بداية الاهتمام كانت في هذه الفترة وهذا تبين لكم أن العناية كانت يعني منصبة لجمع السنة خشة عنها من الضياع وطريقة ترتيب المسانيد شوفوا الآن نبتدي الكلام أيضا على المناهج العامة للكتب المسند ما هو؟ هو الكتاب الذي رتب على حتى حسب اسماء الصحابة فيذكر اسم الصحابة وتحته لحديث تباعا هذه الطريقة فيها شيء من الترتيب وفيها شيء يسير من التيسير لكنها ليس الطريقة, الطريقة المثلة للتيسير لمن أراد أن يقف على حديث في موضوع معين ولا شك وهذا يبين لكم أن الذين ألفوا على هذا المنهج لم يكن غرضهم التسير في الحقيقة توقع غرض التسير كان رتب أو ألف على طريقة التبويق التي قد سبق العلماء بالتأليف عليها وفي نماذج ألفت عليها لما يجاو إلى المسانيد خشية, خشية الضياء على هذه الأحاديث التي هي أساس علوم الحديث الأحاديث المرفوع قالوا لابد أن نجمع الحديث طيب هل يجمعونها كده دون أي ترتيب قالوا لا أولا نجعلها على اسمائي الصحابة في شيء من التسير فيما لو كان أحد مثلا يريد أن يسمع بحديث لأبي بكر أو لعمر أو لأبي هريرة أو لابن عمر في موضوع مؤين أقال شئ يرجع إلى مستد هذا الصحابي فيسرده فلعله يقف على هذا الحديث موجودا فيه لكن كان غرض الأساسي الحظ عليها من الضياء ولذلك ألا في هذا العصر مسدد المسرهة ويحي بن عبد الحميل الحماني وأسد بن موسى وجماعة من من كانوا في هذا العاصر ابن أبي عمر عدني وجماعة من من كانوا من أوائل المصنفين يعني على طريقة المسانيد وكانت مسانيد أيضا مختطرة لأنها أوائل الكتب كالعادة أول كتب تفتح المجال تكون فيها شيء من اختصار لأنهم أول من طرقوا هذا البق ثم جاء بعدهم مباشرة تلامذتهم فألفوا على طريقة المسانيد لكن مسانيد ضخمة وعلى رأسها مسند الإمام أحمد الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديث وتعرفون أن الإمام أحمد كان في فاتحة القرن الثالث الهجري يعني في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ويؤلف هذا المستطمع قبل فاتح بفترة طويلة وروى أبنائه وأبناء عمومته وكان يروي منه حديث كثيرة لطلبة العلم نقف هنا وقد انتهى الوقت ونكمل إن شاء الله في الغد ولم يبقى وقت الظاهر للأسئلة لكن أعطيناكم مجال في البداية للحديث ونسلك المجال ان شاء الله غدا للكلام والمحاورة في شيء مهم امام احمد لهما عبارتان تدل على ذلك يعني ضيق الوقت الذي يجعلنا على والله على راحتكم شباب اذا ترى شاهد حجركم يا أخوات فضل فلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين أما بعد فنكمل شيئا مما افتدانا به في لقائنا الأمس من الكلام عن بعض مصنفات السنة أو بعض مصنفات السنة في القرنين الثاني والثالث الهجري وكنا قد توقفنا عند الكلام عن المسانيد وعن نشأة المسانيد الغرض من نشوئها وأنها إنما نشأت من أجل حفظ الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطنا من كون هذه الكتب غير مرتبة على الأبواب وأنها غير سهلة التناول ومن عناية المؤلفين بالحديث المرفوعة خاصة أنهم إنما اعتنوا أو إنما قصدوا من تأليفها جمع الأحاديث المرفوعة والحفاظ عليها من ضياء حتى لا تضيع وتوجد في مدونات وتوقع في مدونات وقلنا إن هذا التوجه استمر حتى منتصف القرن الثالث الهجري أو إلى بدايات القرن الثالث الهجري على يد الأئمة الذين عاشوا في هذا القرن حتى لا تكاد تجد إماما من أئمة هذا القرن إلا وله مسند فعلى رأسها مستدى الإمام أحمد وهو الذي كنا قد توقفنا عنده ومستدى الإمام أحمد كما هو معروف فيه نحو ثلاثين حديث بزيادات ابنه عبد الله عليه وهو أوسع مسند معروف اليوم وموجود اليوم وإن كان يذكر لك مسانيد أوسع منه لكنها مفقودة أو في حكمه المفقود يمتاز هذا الكتاب حقيقة بمزايا كثيرة جدا وقد ألف فيه أبو موسى المديني كتابا في فضائل هذا الكتاب في فضائل المسند وهو في مقدمة المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر فضائل المسند لأبي موسى المديني القصائص المسند بعنوان خصائص المسند من مزال هذا الكتاب غير السعة والشمول بالطبع إمامة مؤلفه وجلالة هذا المؤلف وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة عليه رحمة الله يمتاز هذا الكتاب بعلوي سنده فإن الإمام أحمد من أعيان القرن الثالث الهجري أوائل القرن الثالث الهجري وله ثلاثيات كثيرة حديث ثلاثية يعني ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أشخاص الشيخ والصحابي الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمعت هذه الثلاثيات وشرحت شرح السفاريني في شرح لثلاثيات الإمام أحمد بن حنب أيضا يمتاز هذا الكتاب بكونه من أنقى المسانيت أحاديث أحاديثه نقاضة كما يقال فما أندر الأحاديث الضعيفة والموضوع فيه يوجد فيه حديث منضوعة لكنها قليلة وإن في ذلك بعض أهل العلم لكن الصحيح ان فيه بعض الاحاديث الموضوعه وفيه بعض الاحاديث شديده الضعف التي حكم Imam Ahmad نفسه بضعفها او بشده ضعفها هناك حديث متعدده يمكن ان اقول كثيره لكن هي بالنسبه المسند قليله بالنسبه لاعاده احاديث المسند قليله نفس Imam حكم عليها بالنكاره او بشده الضعف وهي موجوده في مسنده ولذلك كان وصف الشيخ الاسلام التيميه لمسند Imam لأنه على شرط أبي داود أو أشد في محله فمسد الماء أحمد ليس مجرد كتاب يجمع الحديث بل فيه انتقاء ومجرد وجود الحديث فيه هذا يشير إلى أنه فيه شيء من قوة حتى إن كان ضعيفا فغالبا ما يكون خفيف الضعف صالح للارتقاء وللاعتبار به وللتقويه هناك أيضا مسند لقرين من أقراني لما أحمد وهو مسند إسحاق بالراهوية ويوجد من هذا المسند قطعة لا بأس بها صغيرة بالنسبة الكتاب لكنها مباركة إن شاء الله أربع مجلدات من هذا الكتاب مطبوعة وهناك أيضا قطعة من مسند لقريني ثالث لما أحمد وهو ابن عبي شيبة صاحب المصنف له المسند وله المصنف وكتابه المسند أيضا قطعة منه مطبوعة وإن كان يظهر من هذا الكتاب المطبوع أنه يعني ليس في حجم مستد المام أحمد ولا قريبا منه بل هو مختصر من مسانيد التي لم تبلغ درجة مستد المام في الضخامة والسعة توال علماء في التأليف على هذا المنهج في بداية هذا القرن حتى أقول غير يعني إنه لا يكاد يوجد عالم إلا وقد صنف مسندا في هذا العصر فمن تصف هذا القرن إلا والتفت العلماء إلى أمر جديد يجب أن تخدم به السنة الآن تصوروا العالم الذي عاش في هذا القرن أو في انتصف هذا القرن وقد جمعت الآثار المقوفة والمرفوعة والحديث المرفوعة وخصة الأحاديث المرفوعة بهذه المنصرعات الضخمة من الأحاديث وابتدى العلماء يطمئنون إلى أن هذه الكتب وعاء حافظ للسنة وأنه لم يضيع شيء من السنة بإذن الله تعالى ماذا تتصورون سيكون يعني المقصد أو الغاية الجديدة لهؤلاء العلماء إلى ماذا سيلتفتون نعم كيف؟ ممكن جودة الترتيب جيد ذلك أهم من جودة الترتيب احسنت التمييز التمييز الصحيح من السقيم كنا كتب السابقة ما زال اختلط فيها الصحيح بالضعيف كما ذكرنا وسبب طبعا لا يعني ذلك أنهم لم لم يكن العلماء يميزون العلماء كانوا قادرين على التمييز بين الصحيح والسقيم لكن كانوا يرون أن خدمة السنة في هذا الوقت في وقتهم كان أهم مقصد عندهم وغاية هو حفظها من الضياء وهم يعرفون أنه سيأتي اليوم الذي سيبتدي فيه العلماء بتمييز الصحيح من السقين إذا تم الحفظ وأمنوا على السنة من أن يتفلت شيء منه في متصف هذا القن ابتدأ الالتفات إلى الصحيح وأول من سبق إلى ذلك كما هو معروف صاحب حقيقة السبق في وجوه كثيرة من في علوم الحديث وهو شيخ الصنع الامام البخاري عليه رحمة الله الذي ألف أول صحيح مجرد في السنة النبوية وواضح حتى من سبب تأليفه الكتاب أن هذه الفكرة بالفعل ابتدأت تنقدح حتى في أذهان شيوقه الذين ألفوا تلك الموسوعات فالذي اقترح تأليف الصحيح البخاري من هو إسحاق بالراهوية هو الذي يقول الإمام بخاري كنت في مجلس إسحاق بالراهوية فقال لو عمد أحدكم إلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجردها يقول فانقادح ذلك في قلبي ومن يومها ابتدات بالتفكير وبالعمل وعليكم السلام في تأليف الصحيح صحيح البخاري حتى يلاحظوا أنه خلص هذه الغاية التي يجب أن تلافذ الآن الجهود السابقة للعلماء البناء السابق الذي كان العلماء يبنيه من زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم ما زال هذا البناء يكتمل حتى يطمأنه إلى أن السنة لن يتفلت منها شيء إذن الغاية من هذا الجامع ما هو هو تمييز الصحيح من السقيم فابتدى الإمام البخاري بتأليف الصحيح وفي نفس الفترة تقريبا بعده بشيء يسير أيضا التفت إلى تأليف الصحيح تلميذ البخاري وهو الإمام مسلم عليه رحمة الله حيث ابتدأ بتأليف الصحيح كما هو معروف سنة 235 هجل يعني بل ابتدأ بتأليف الصحيح قبل لقائه بالبخاري قبل لقائه بالبخاري وخمسة عشر عاما لأنه ما التقى بالبخاري إلا سنة 250 سنة انتهائه من التأليف هو في تأليف صحيح مسلم 15 سنة من 235 إلى 250 سنة 250 كان أول لقائه بالبخاري لما وارد البخاري ليسابور في هذه السنة فنزمه المسلم خمس سنوات وهذا هو الذي يفسر خلو صحيح البخاري من أحاديث عن البخاري ما فيها ولا حديث يرويه عن البخاري مع أنه الذي يجله ويحترمه يقول عنه كما هو معروف القصة المشهورة دعني يقبل قدميك سيدا المحدثين وأستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علاله ويجل لغاية الإجلال ولما أجره الناس كلهم بقي على صلته بالبخاري إلى أن توفي عليه رحمة الله القصة المشهورة قصة القول باللفظ القرآن التي تهم بها البخاري ومنها بري المغفوذ أن الإمام المسلم أيضا عامل هذا الصحيح وواضح من مقدمة الصحيح أن هناك من اقترح على مسلم أيضا تأليف هذا الكتاب ويخبر مسلم في مقدمة كتابه أنه وافق هذا الاقتراح فكرة كانت في نفسه يقول ذلك يقول ووفق ذلك ما كنت أحدث به نفسي وأنني كنت أنوي تأليف الصحيح فلما اقترح عليه هذا الأمر وجدت أن الأمر بالفعل في حاجة الأمة إلى مثل هذا الكتاب المختصر في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وألف كتابه الصحيح وكان معه أيضا أحمد بن سلم أبو الفضل النيسابوري ألف صحيحا على منهج مسلم ابن الحجاج طبعا صحيح أحمد بن سلم النيسابوري من الكتب المفقودة التي لا يورف مكان وجودها شيء الآن. لكنه من نقل علماء من حديثهم عنه يتبين أنه خطى على خطى مسلم يعني كأنه كان كالمستخرج على كتاب مسلم وهو قرين مسلم وصديقه في رحلته في طلب العلم أحمد بن سلم ذكر الأخ أيضا اهتمام آخر ينبغي أن يبرز في هذا القرن وهو الترتيب وهذا طبعا برز في كتابي البخاري ومسلم فجودة الترتيب في الكتابين بينة وظاهرة ولائحة هنا إلى قضية أنه كثيرا ما يرد في كتبه الصلاح ذكر التفاوض بين البخاري ومسلم وأن كثيرا من العلماء الذين يتكلمون عن هذه القضية يقولون أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من ناحية جودة الترتيب وهذا الكلام له وجاه وهو صحيح لكن اعتبار فصحيح البخاري أجود ترتيبا باعتبار وصحيح مسلم أجود ترتيبا باعتبار فصحيح البخاري أجود ترتيبا لألفقهاء ولمن يتطلب شواهد المسائل الفقهية فإن البخاري رتب أحاديثه على حسب المسائل الفقهية ووضع الحاديث حسب هذه المسائل العلمية أو الفقهية التي نترى في كتابه كما هو معروف في أبواب كتابه التي تعبر عن فقه الإمام البخاري ومسلم أجود للمحدث الذي يريد أن يعرف طرق الحديث واختلاف ألفاظه ولفظه كاملا غير مقطع فيجده عند مسلم كامل غير مقطع لغير مختصر وبجميع دواياته في موطن واحد فيمكن يقول ان صحيح البخاري اجود ترتيبا للفقه وصحيح مسلم اجود ترتيبا للمحتف فلا يمكن ان يعني نطلق القول بان صحيح مسلم اجود ترتيبا او صحيح البخاري اجود ترتيبا يبقى المفاضلة بينهما من ناحية الصحة وهذا الكلام فيه مشهور جدا لا شك أن هناك يعني ممكن نقول تفضيل إجمالي لصحي البخاري على مسلم وكان في ذلك مشهور وهو أن نقول بأن صحيح البخاري أن البخاري شيخ مسلم ومسلم خريجه وإنما تعلم العلل على يديه وكما قال الدار قطني لو لبخاري ما رح مسلم ولا جاء وإن كان هذه العبارة فيها شيء من مبالغة لكن تبين يعني فضل البخاري على مسلم وإلا لا شك لمن مسلم إمام كبير ويكفيه يعني كما ذكرت لك لكم أنه ألف الصحيح أصر قبل لقاء ابن بخاري ويعني ذلك أنه لم يستفد من البخاري قبل لقائه به قد يكون استفاد من كتبه قد يكون اطلع على كتب البخاري التاريخ الكبير أو الصحيح أو غيره هو استفاد منها قبل لقائه بالبخاري لكن استفادته الحقيقية مباشرة كانت بعد تأليفه للصحيح وبعد انتهائه منه كما تبين ذلك من خلال تواريخ بدايته ونهايته ولقائه بالبخاري فلا شك أن من كان أكثر علما وهو البخاري وأتقن في الفن فإنه إذا عمد إلى تأليف كتاب على شرط وجاء آخر أقل منه علما وألف على نفس هذا الشرط يعني الصحة فسيكون أتقن علما اوفق وأكثر إصابة ومن كان أقل من علما قد, قد يزل بسبب قلة العلم أو التفاوت في درجة العلم وهذا الذي يعني التفضيل الإجمالي صحيح البخاري على صيح مسلم ويبقى التفضيل التفصيلي من ناحية أن البخاري أقل من ذواء عن الضعفاء أنه لم يخرج للضعفاء إلا أحاديث قليلة بخلاف مسلم أن غالب من تكلم فيهم من شيوخ البخاري وأما غالب من تكلم فيهم فإنهم من من دون شيوخ مسلم أو فوق شيوخ مسلم والرجل يعرف بشيوخه فهذا من تكلن فيهم وكانوا مشيخ البخاري البخاري اعرف بهم يكون ترجيحه لتوثيقهم مقدم على تضعيف من ضعفهم كون الاحاديث المعلة في صعيب البخاري اقل من الاحاديث المعلة في صحيح مسلم كون الاحاديث المعلة في صعيب البخاري والحق فيها مع البخاري دون المنتقة اكثر من الاحاديث التي انتقدت على مسلم وكان الحق فيها مع مسلم فايضا هذه من الاشياء التي ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. وهذا كلام مشهور في كتب المصالح غاية الأخرى التي التفت إليها أهل العلم في هذه الفترة وهي أنهم نظروا إلى الأحاديث المرفوعة التي جمعت والتي دونت في المساني فرأوا أن هناك قسما من هذه الأحاديث المرفوعة هو أولى بالاهتمام من غيره وهي الأحاديث المتعلقة بالأحكام حديث الاحكام متعلقة بها المكلفين هناك حديث لا شكلها من دين الله ومهمة لكنها ليست متعلقة بما يطالب به العبد من العمل مثلا مثل احاديث الشوط الساعة مثل احاديث صفة الجنة والنار اهوال يوم القيامة وكذا هذه ليست متعلقة بارواب الاحكام والفقر فوجد العلماء ان العناية بهذه الاحاديث خاصة يجب ايضا أن يخص بشيء من العناية ولذلك نجد أنه أيضا في منتصف هذا القرن توجه بعض أهل العلم إلى في أحاديث الأحكام وأول من سبق إلى ذلك على وجه الاستقصاء هو أبو داود السجستاني في كتابه السنن الذي ألفه في حياة شيخه الإمام أحمد وعرضه عليه واستحسنه جدا استحسن السنن استحسانا بالغا يذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة التي يتكلفها عن منهجه في هذا الكتاب أنه اول من صنف أحاديث الأحكام على الاستقصاء هو يذكر هذا عن نفسه يقول كل من ألف في أحاديث الأحكام قبلي إنما ألف مؤلفات مختصرة يقول أربعمائة حديث أو 300 حديث أو نحوه يقول أما كتابي هذا فقد حوى أربع آلاك وثمائمائة حديث هذا يحصى أبو داود يحصى أبو داود نفسه لكتابه يقول إنها 4800 حديث بالفعل كان كتاب أبي داوود كتابا عظيما جدا وما زال يعتبر من أهم الكتب التي يعتمد عليها الفقهاء في معرفة أحاديث الأحكام لا من خلال اختياره وانتخابه لهذه الأحاديث ولا من خلال تبويباته التي بوب بها على كتابه هذا وهو كتاب السنن من مزايا هذا الكتاب أيضا التي ذكرها أبو داود نفسه أنه اقتصر فيه على الأحاديث المشهورة ولم يخرج من الغرائب إلا الشئ اليسير حتى إنه يقول في, في كتاب هذا يقول وغالب ما في هذا الكتاب مشاهير والفخر أنها مشاهير يقول وانا افتخر انها مشاهير ليش يقول هذه العبارة لان المحدثين يستحلون الغرائب ويحبون الغرائب والرجل منهم لا يظهر سعة حفظه وعلمه الا بكثرة ما يحفظ من الغرائب لان مشاهير يحفظها منطلبة الحديث اما الغرائب فهي التي لا يعرفها ولا يميزها ولا يصل اليها الا من نبش عن السنن واستوعب الرواية عن كل من كان يروي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأبو داود يبين أن اختياره لمشاهير لا لقصور علمه ولكن لأن من أراد أن يؤلف في السنة وفي أحاديث الأحكام خاصة وهو أول مصنف على وجه الاستقصاء فواجب عليه أن يختار أقربها إلى القبول أقرب أحاديث الأحكام إلى القبول ولا شك أن الأحاديث المشاهير أقرب إلى القبول من أحاديث الغرائي ولذلك كان اختيار الأحاديث المشاهير هو الخيار الصحيح الذي كان ينبغي على من يؤلف في ذلك العصر أن يلتفت إليه وهذا هو الذي جعل أبا داود يختار هذا الخيار ويؤلف هذا الكتاب منتقيا للأحاديث المشاهير المتداولة بين أهل العلم فألف هذا الكتاب ذاكرا فيه الأحاديث المشاهير أيضا لم يفت أبا داود الملحظة الذي بنى عليه الإمام بخاري صحيحة وهو مراعاة الصحيح والسقيم أو مراعاة الانتقاء ولذلك صرح في كتابه أنه يخرج أصح ما في الباب وأنه لا يسكت إلا أو أنه إذا أورد حديثا شديد الضعف أو فيه وهن شديد بينه وأنه إذا سكت عن الحديث فإن هذا يدل على أنه ليس فيه وهن شديد يعني ليس فيه ضعف شديد وهذا نوع من الانتيقاء والاختيار يعني لاحظ نفس المنحظة الذي بنى عليها الإمام البخاري صحيحة وإلا أنه لم يضيق على نفسه طريق البخاري بأنه لا يخرج إلا الصحيح يقول لا أنا أخرج أصح ما في الباب قد يكون أصح ما في الباب صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف خفيف الضعف أما الشديد الضعف أي نعم أما الشديد الضعف فإنه لا يسكت عنه أبدا شديد الضعف فإنه لا يسكت عنه أبدا طبعا هذا كلامه في رسالة إله المكة وأما في التطبيق فسكت عن بعض الأحليث شديد الضعف وهذا فيه كلام يعني فيه توجيه هذا الأمر لأهل العلم يعني إذا وجدنا فرصة الكوفي آخر الدروس لكن الملحظة الذي نريد أن أؤكد عليه هو أن تأليف هذا الكتاب كان بالفعل ثمره لجهود العلماء السابقين وأنه لم يلتفت أبو داود لهذه لهذا التصنيف وليختيار أحاديث احكام خاصة إلا لأنه قد اطمئن ولا شك إلى أن الحديث المرفوعة قد جمعت فالتفت إلى أهم الأحاديث المرفوعة أولى ما يجب أن يدوم من أحاديث المرفوعة ووجد أن أحاديث الأحكام يجب أن تخص بمزيد عناية مع أن أبا نفسه له كتب أخرى في, في, في أبواب العلم الأخرى يعني مثلا ألت كتاب الزهد له كتاب الزهد وهو من الأب... أيها الأخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرضو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط